117. وما زادوهم غير تتبيب 118. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 119. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذالك يوم مجمع لهم الناس وذالك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد